الوحدة الثالثة السكن الدرس السادس عشر الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد حسان أحمد حي الحمد حمام التدريب الثاني استمع وأعد هوى حوى هرير حرير هاد حاد همزة حمزة هميم حميم هرم حرم يهبط يحبط ساهر ساحر ساحر اهلل احل مهجور محجور لا هي ناحيه كاهل حل فارح فارح شبه شبح شبح ابا ابا لا لاح بله بلح صح صح التدريب الثالث استمع وأعد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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا سوف يحاسب حسابا يسيرا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون الوحدة الثالثة السكن الدرس السادس عشر ثانيا فهم المسموع التبريب الأول استمع ثم باع الرقم في المربع المناسب واحد الثلاجة في المطبخ اثنان الأريكة في غرفة الجلوس ثلاثة أسكن في شقة أربع السرير في غرفة النوم خمسة أسكن في بيت السخان في الحمام التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد في الشقة أربع غرف اثنان أسكن في شقة ثلاثة أريد مشاهدة الأثاث أربعة الشقة في الدور الأول خمسة أريد سجادة ستة أريد أريكة التدريب الثالث استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد أريد مشاهدة البيت تفضل هذا هو البيت هذا بيت جميل اثنان أين تسكن أسكن في حي المطار هل تسكن في بيت لا أسكن في شقة ثلاثة هل تسكن في شقة نعم أسكن في شقة ما رقم شقتك ثمانية أربع أريد مشاهدة الأثاث تفضل هذا هو الأثاث هذا أثاث جميل التدريب الرابع استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد ما رقم شقتك اثنان ما رقم بيتك ثلاثة ما رقم غرفتك كم غرفة في الشقة خمسة في أي دور الشقة ماذا تريد لغرفة الجلوس سبعة ماذا تريد للمطبخ ثمانية ماذا تريد للحمام تسعة ماذا تريد لغرفة النوم